يا أيها الذي آم من تقل الله ح الطاط ولا تم ثمُ إلا وأننتُ مسلمون يا أيها الناس التقَّ الذي خلقكم من نفس واحد وخلقق منها زوجها وبت منه رجلا كثيرا ونسعة تقل الله الذي تسألون بهأام إن الله كان عيك رطيب يا أيها الذين آم من الله وقول خلا سديدة.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 من يرث الربع رأينا أن الفروض المقدرة في الكتاب له ستة وهي النصف ونصف النصف وهو الربع ونصف نصف النصف وهو الثمون وثلثان ونصفهما وهو ثلث ونصف الثلث وهو السدث لا فرض بعد هذه الفروض البتا هي ستة فروض لا فرض بعدها الآن رأينا آه من يرث بنصف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 إذن الشيخ رحمه الله بدأ في بيان أصحاب فرض الربع, الربع وهما اثناء الزوج وهو بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث يعني ابن الزوجة سواء كان منه أو من غيره سواء كان منه أو من غيره ويكون وارثا يعني لا يكون قد خام به مانع من موانع الإرض في هذه الحالة إذا هلك هالك وترك زوجا وابنا فإن الزوج يرث الربع وهو أي الربع وقال وهو لكل زوجتنا أو أكثر الربع نصيب الزوجة أو الزوجات يعني إذا كان أكثر من زوجة فإنهن يشتركنا في الربع وهذا بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارف من الزوج الميت سواء كان منه الولد سواء كان منها أو كان من غيرها سواء كان منها أو من غيرها طبعا ويكون وارثا يكون وارثا قد انتفت عنه موانع الإذ قال مع عدم الأولاد بين الشرط العدمي فيما قدر وذكر أولاد البنين يعتمد أي أيضا كما ذكرنا أنه الفرع الوارث الولد الصلبي كذلك أولاد الإبن أيضا يحجبون الزوج من النصف إلى الظبع ويحجبون الزوجة من الظبع إلى الثمن أولاد الأبناء, أولاد الأبناء يعني ابن الإبن وبنت الإبن وبعضهم تجد أنه يذكر أولاد الأولاد او أولاد الولد وهذا خطأ لأن الولد يشمل الإبن والبنت لما تقول أولاد الولد يفهم منه أن ابن البنت وبنت البنت يري وهذا خطأ وإنما نقول أولاد البنين كما ذكر الشаєف أولاد البنين يعني أولاد الإبن يعني ابن الإبن وبنت الإبن فإنهما قال حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد أي كما ذكرنا الولد فإن ابن الإبن يقوم مقام الإبن في غياب الإبن وبنت الابن تقوم في مقام البنت في غياب في غياب البنت إلا أن ابن الابن لا يشبه الابن في كل الحالات بل ان الابن ابن يختلف عن الابن في امور منها أنه يحجب الابن الابن لا يحجب ابدا لا يحجب ابدا ولكن ابن الابن يحجب بالابن وايضا ابن الابن لا يحجب البنت بل هي ترث معه بالنصف ولا يحجب يعني يحجبها من الفرض الى التعصيب لا ينقلها من الفرض للتعصيب مثل ما يفعل الابن نعم لذلك قلنا هو الابن وابن الابن كالابن غالبا لأن ابن الابن ليس كالابن في الميراث والحجب والتعصيب من جميع الوجوه لأن الابن لا يسقط أصلا وابن ابن قد يسقط مثل في أبوان وبنت وابن ابن عند أبوان وبنت وبنت عدد الثنين وابن ابن في هذا الحال الأبوان مع وجود البنات المرأي لها ولكن يأخذون و مع وجود ابن ابن ايضا ياخذون السدس الاب له السدس والام لها السدس والثلثان للبنات المساله تكون من سته سدسها واحد وسدسها واحد صاروا اثنين للابوين والثلثان وهما اربعه للبنات اربعه مع اثنين صاروا سته ابن الابن ما صح له ولا شيء شايف اما الابن أبداً محال انه لا يريك. محال انه لا يرث الا اذا قام ما من ما ونع الإرث وإلا إذا ازدحمت لا بد وأن يأخذ نصيبه يحجب. يحجب ولا يحجب إذن يتفق ابن الإب مع الإبن في أحالات ويخالفه في حالات أخرى وكذا إذا كان فيها زوج أو زوجة فلا يكون في الإرث والحجب كالابن فالابن يحجب بنت الإبن وابن الإبن يعصبها لا يحجبها شايف لأنه في مرتبتها الإبن يعصب البنت وابن الإبن لا يعصبها هي النسوة وهو يرث ما بقية لكن لا من الفرض إلى التعصيد مثل ما يفعل الإبن لكن في حالات مثل الحالة التي عندنا أنه يحجب الزوجة من الربع إلى الثم ويحجب الزوج من النصف إلى الربع إذن هذو اللي يورثوا بالربع اثنين. الزوج بشرط وجودي وهو وجود فرع الوارث والأم الزوجة بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث يعني للزوج سواء منها أو من غيرها باب من يرث الثمن والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي إذن الثمن هو فرط شخص واحد وهي الزوجة وهذا بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث إذا وجد الفرع الوارث فإن الزوجة تنتقل من الربع إلى تنتقل من الربع إلى الثمن لكن لما قال الشيخ رحمه الله مع البنين أو مع البناتي خاسية أن يفهم أن الجمعة شرط خاسية أن يفهم أن الجمعة شرط فنبه عليه في آخر البيتين وقال ولا تظن الجمعة شرطا ففهمي بل يكفي وجود ابن واحد أو بنت واحدة أو ابن ابن واحد أو بنت ابن واحدة وهو عبر مع البنين أو مع البنات جمع هذه اللفظ يعني لأجل النظم جمع هذين اللفظين البنين والبنات من أجل النظم لا لأن الجمع شرط في الحجب يعني حجب الزوجة من الربع إلى الثمن ثم قال باب من يرث ثلثين والثلثان للبنات جمع لاحظ هنا نحن ذكرنا في أصحاب النصف خمسة الزوج والبنت وبنت ابن وأخت الشقيقة وأخت لأب وذكرنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يرثنا ويرث مع الزوج أيضا النصف الآن أصحاب الثلثين هما البنات الأربعة هذه التي ورثنا النصف هنا هنا من يرثنا الثلثين لكن بالشروط التي سنذكرها نحن اشترقنا متى يرثون النصف فينتفي شرط من تلك الشرط فينتقلون إلى أحوال أخرى في هذا الحال انتقلنا إلى الثلثين قال والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع وهو كذلك لبنات لابني فافهم مقالي فهم صاف الذهن وهو لأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأبي فاحكم بهذا تصبي طبعا يقول أن الثلثين للبنات متى يكون بشرط واحد وهو عدم العاصب هذه الجهة ومن جهة أخرى عدم العاصب شرط واحد لأن البنات لا يحجبن لا يحجبهن أحد وإنما يعصبهن أخوهن أخوهن يعصبهن فإحنا اشترطنا الشرط عدم وهو عدم وجود العاصب إذن والثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة فسمعة في الحقيقة أنا بحثت عن شروح هذا يعني انا أفهم من هذا بعضهم شرح جمعة أي إذا كانوا جماعة لكن ما معنى قوله عن واحدة فسمعة فالله أعلم أن الناس إذا كان البنات ثلاثة فما فوق فهذا إجمع لا خلافة فيه هكذا أنا فهمت في الموضوع والثلثان للبنات جمع أي إذا وجد ثلاثة فما فوق لأن الجماعة ثلاثة فما فوق عند بعضهم فإذا لا خلاف في هذه المسألة لقوله سبحانه وتعالى يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين إذن ثلاثة فما فوق فلهن ثلثة ما ترك هذا لا خلافة فيه وهذا بنص القرآن وبالإجمع لكن ما زاد عن واحدة ما زاد عن واحدة أي اثنان من اثنين فما فوق ما زاد عن واحدة فسمع أنا فهمت منها أن فسمع أي بالنص المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالمسألة فيها خلاف إذا كان بنتين إذا كان بنتين المسألة فيها خلاف وقد خالف فيها ابن عباس ولذلك العلماء منهم من يقول أن دليل أن البنتين يريثون الثلثين هو الإجماع والقرطبي يرد هذه المسألة يقول أن كيف نقول أن الإجماع صحيح وقد خالف وقد صح فيها خلاف ابن عباس, ابن عباس رضي الله عنه فهم من قوله فإن كنا نساء فوق أثنتين يعني ذلك من مذهبه أنه يعطي الاثنتين يعطيهما النصف ولكن جمهور الصحابة والأئمة إلى غير ذلك على أنه يعطى للبنتين يعطى لهما الثلثين قال ما زاد عن واحدة فسمع لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لبنتي أو في مسألة بنتي سعد هنم بن معاذ أنه أعطاهن الثلثين لما جاءت زوجته تشتكي إليه أن عمهما قد أخذ ما لهما وأنهن لا ينكحن إلا بماله فقضى الله سبحانه لما نزلت هذه الآية وحتى ذكروا أن هذا الحديث هو سبب نزول هذه الآية فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للأم الثمن وأعطى للبنتين الثلثين والباقي جعله للعم إذن فسمع أي النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدليل كما يقول قرطبي يعني لا, لا, لا تأويل ولا إجماع لأن من, من من أول يعني فإن كنا نساء فوق سنتين وقصود اثنتين فما فوق وأن بعضهم قال فوق زائدة وردها العلماء تنزيها لكتاب الله أن يقال فيه أنه زائد ومعلوم عند العرب أن العرب لا تزيد الظروف إلا إذا كانت لمعنى وإلا لغير معنى فلا نقول أن الظرف هذا زائد لأنه ليس من أسلوب العرب الشائع قال فهذا هو المعنى إذن والثلثان البنات جمع ثلاثة فما فوق إجماع وهذا متفق عليه ما زاد عن واحد اثنتين يعني في خلاف الصحيح أنه الاثنتين يعطى الثلثين يعطى لهم الثلثين وأيضا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى إن رجل يورث كلالة ومرأة وله أخ أو أخت الآية في استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وورثه وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثو إن لم يكن لها ولد فإن كانت الثنتين فلهما, فلهما الثلثان مما ترك إذن قالوا إذا كان الأختين يرثون الثلثين وهم اثنين فالبنات أولى لماذا؟ لقربهن, لقربهن وقوتهن فهن أقرب وأقوى من الأخوات فيرثنا الثلثين لأن الثلثين أكثر من النصف إذا كان الأختين أخذنا الثلثين فيكون قد أخذنا أكثر من البنات ونحن جعلنا الأخت, الأخت عصبة مع البنات حتى لا تأخذ أكثر من البنات لأن مثلا كما يقول إمام الحرامين إمام جويني لماذا جعلنا أخوات عصبات مع البنات لأن مثلا لو فرضنا بنت عدد 2 وأختين عدد 2 لو عطينا البنتين الثلثين والبنت عطينا لها الثلثين ثلثين لاخت لختين اعطينا ثلثين تعالوا المساله تعالوا المساله لأن ثلثين ثلثين المسألة من ثلاثه ثلثي ثلاثه وشو واثنين وثلثي ثلاثه واثنين صارت المساله من اربعه وإذا علت الاربعه ينقص نصيب البنات ومن أجل ان لا ينقص نصيب البنات جعلنا الاخوات عصبه حتى لا نصيب البنات فتاخذ البنات الثلثين ويبقى واحد للباء للاخوات <تصفيق> فإذا لماذا لأن حق البنت مقدم على حق الأخت في نفس الشيء هنا إذا كانت الأخت أخ... الأختين إذا كان يعني الأختين أخذتها ثلثين وهما اثنان فمن باب أولى أن تأخذ البنات أيضا ثلثين إذا كانتها اثنتين أدي مسألة مذكورة في المطولات في كتب الفراغ قال وهو أي ثلثان كذاك لبنات الابني وهذا بشرطين, بشرطين اثنين. الشرط الأول عدم الحاجب والشرط الثاني عدم او بثلاث شروط نقول الشرط الأول عدم الحاجب والشرط الثاني عدم المعصب والشرط الثالث عدم الأخت الشقيقة البنت الصلبية لأن إذا وجدت البنت فإن بنات الابني يرثنا السدث ولا يرثنا الثلثين بل يريثنا السودوس تكميلة للثلثين إذن عدم الحاجب عدم العاصب عدم البنت الصلبية ها بنتين, بنتين ابن أو في واحد ما شمال لو كانت بنت مفهن. صلبية واحدة تدين نسبه لكنه ميد السودوس تنتقد ينتقلنا أنا إلى الثلثين aif thuluthayn aif thuluthayn aif thuluthayn matay yareth bana'ta l-ibn thuluthayn idao ndana thunin bana'ta ibn yishtart anna ma yykoonsh aam ibn-ibn lian huyiaasib hunna o yishtart anna ma yykoonsh ibn lian huyiajib hunna o yishtart anna ma ykoonsh bint lian ha tenkul hunna min thuluthayn ila sudus takmiela thuluthayn ha? ha? ha? khalas ketab وهو لاختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد طبعا الأختين بالشروط اولا عدم الفرع الوارث الذكر لأنه يحجبهن عدم فرع الوارث المؤنث لأنها لأنه يعصبهن يعني البنت مع الأخوات يسنع عصبة عدم المعصب يعني عدم العاصب وخوه الأخ الشقيق الأخ الشقيق يعصب الأخوات الشقيفات عدم الحاجب قلنا الإبن وأيضا الأب الأصل الوارث الذكر لهو الأب لأن الجدنة هو أحوال والفرع الوارث الذكر لهو الإبن والبنت الصلبية لأنها تعصب تعصبها والأخ الشقيق يعصبهن يعصب أيضا هذه شروط والجد احنا ذكرنا الجد لأنه جد له أحوال معهن نقول أصل الجد الوارث فنقول عدم الأصل الوارث مطلق أصل الوارث الذكر الأب يحجبهن والجد لهن معه أحوال واضح أعيد يعني عندنا من يرث ثلثين عندنا البنتان فما فوق متى يرثنا ثلثين بشرط واحد وهو عدم المعصب ما يكون معهم ابن يعصبهن الذين يرثون أيضا الثلثين عندنا بنات الابن بنات الابن متى يرثنا الثلثين أولا قلنا عدم الحاجب من يحجبهن الابن الصلبي عدم العاصب من يعصبهن ابن ابن في درجتهن عدم البنت الصلبية لماذا لأنها تنقلهن من الثلثين إلى السدس تكمنة الثلثين وذكرنا الأختين الشقيقتين وقلنا ألا يكون هناك الحاجب يحجبها الإبن ويحجبها الأب ألا يكون هناك العاصب يعصبها الأخ الشقيق وأيضا الجد في خلاف وألا يكون هناك البنت أو بنت ابن لأنها ترث معهن عاصبة لا بالفرد واضح شيخ ابن ابن قدنا من بنات لا يعصبهن في جميع الأحاوات حتى ولو كنا محجوبات لا يعصبهن هذه خاصة ببنت ابن فيه البنت الابن نحن نحكو على الأخوات في درجتنا هذا ابتداء هذه حالة, حالة إذا حرمنا من الميراث يجي هو القريب المبارك أو الأخ المبارك يعصبهن يأتي إن شاء الله وهو أي ثلثان الفرد الثلثين وهو لاختين فما يزيده طبعا هذا باتفاق بإجماع لا خلافين لأنه نص القرآن ولذلك قال قضى به الأحرار والعبيد هنا قضى بمعنى أفتا لماذا لأن العبيد لا يكونون قضاء فجاء بمعنى قضاء أي بمعنى أفتا به الأحرار والعبيد قصد به التعميم من جهة ومن جهة أخرى من أجل النظم أيضا حتى يستقيم معه النظم ويشترك الأختين ذكرنا عدم الحاجب عدم العاصب عدم البنت الصلبية أو بنت ابن. نفس الكلام الذكناه في الأختين الشقيقتين فما فوق نذكره في الأختين لاب فما فوق نذكره أيضا هذه الشروق إلا أن نزيد شرط واحد وهو عدم أخت الشقيقة عدم أخت الشقيقة وعدم الأخ الشقيق لأن الأخ الشقيق يحجبها الأخ الشقيقي يحجبها حجب حرمان والأخت الشقيقة تحجبها حجب نقصان يعني يرثون مع الشقيقه النصف سدس تكميله الثلثين وقتنا ضيق واذا اخذنا تمرينات الاشياء ما ما لا يذكر كل لا يذكر كل ابن اخ الشقيق ارث لي نصف وابن اخ الشقيق ياخذ عصبه ده <تصفيق> الصباط ها هذا <تصفيق> الصباط نقول احنا الباقي لانه, لأنه لم يرث بالفرض وانما ورث بالتعصيب طيب باب من يرث الثلث راينا إذا من يرث الثلثين اربعه الاختين البنتين كما فوق بنت الابن كما فوق الشقيقه كما فوق والاخت لاخت فما فوق بالشروط التي ذكرناها الان من يرث الثلث ومن يريست الثلث في الحقيقة هو عندنا الأم وعندنا الأخ لأم ولي يجتمع في فريضة واحدة من يريد الثلثين يعني ما يتلقkit ثلثان في فريضة واحدة لننتب يعني ثلث وثلث. الثلث وثلث من يريد الثلث في فريضة واحدة لننتب عندنا الأم وعندنا الإخوة لأم بب من يريث الثلث والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو بنتين أو ثلاث كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن, ابن معها أو بنته فرضها ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة هنا بدأ إلى ذكر الثلث وأنه فرض الأم وذلك بشروب قال لا ولد يعني لا ابن ولا بنت إذا وجد معها فرع وارث فإنها ترث السدوس لقول سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم الثلث إن لم يكن له ولد ولأبوه لكل واحد منه مثلوف مما ترك إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد وارث وأبوه فلأمه السدس إذن الأمة وجود الولد ابن أو بنت ترف السدس إذن متى ترف ثلث عند العدام الولد ثم قال ولا من الإخوة جمع ذو عدد يعني اثنان فما فوق ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين إذا وجد معها اثنين فما فوق من الإخوة فإنها ترف أيضا السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإذا من يحجب الأم أو من يمنعها من الثلث يمنعها الولد البنت أو الإبن ويمنعها العدد من الإخوة أو الأخوة ثم قال كثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث سواء اثنين من الذكور او اثنين من الإناث او ثلاث مختلفين حكم الذكور فيه كالإناث ثم قال و ابن ابن معها او بنته كذلك ابن ابن يحجبها من الثلث الى السدس وايضا ابن ابن يحجبها من بنت الإبن تحجبها من الثلث إلى السدس قال ففرضها الثلث كما بينته إذا انتفت هذه الأشياء إذا انتفى الولد يعني ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن عدد من أو الأخوات أو مختلفين إذا انتفت هذه الأمور فإن الأم ترث السدس إذا وجد واحد من هذه المذكورات فإن الأم لا ترث ثلث وإنما تنتقل إلى السدس ثم بدأ يبين مسألتين اثنتين سميتا بالعمريتين وسميتا أيضا بالغراوين هذه مسألة العمرية ذكرها هنا الإمام لما قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث باقي لها مرتب مسألة هذه زوج وأم وأب نحن في الفرائد دائما نبدأ بأصحاب الفروض نعطي لأصحاب الفروض فما بقي يأخذوا أصحاب العصابات هنا أصحاب الفروض عندنا زوج وأم وأب الزوج له النصف رأينا أن الزوج إذا لم يكن معه فرع وارث فإنه يلث النسب فله النصف. والأب هنا يلث عصابة فنؤخره لكن الأم لو أعطينا لها الثلث لعدم وجود الولد ستأخذ أكثر من الأب فنعطيها ما يسمى بثلث الباقي نعطيها ثلث الباقي فثلث الباقي تصير المسألة من ماذا عندنا زوج وثلث الباقي من ستة نصفها ثلاثة وثلث باقيها واحد ويبقى اثنين يأخذهم الأب اثنين يأخذهم الأب فيكون الأب قد أخذ أكثر من الأم هذه مسألة قضى فيها سيدنا عمر رضيه عنه ثلث الباقي دير واحد على ثلاثة با واحد على ثلاثة با يعني ثلث الباقي ثم قال فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدة مثلا زوجة وأب وأم الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي والأب يريف عصبا فتكون مسألة من ماذا من 12 تكون مسألة من 12 الربع وثلث الباقي المسألة من 12 الربع ربع وثلث المسألة من 12 الام لها الربع وهي ثلاثة وزوجة ويبقى ماذا تسعة الام, تأخ... الأم تأخذ ثلث الباقي وهو ثلاثة ويبقى ستة يأخذها الاب اذا هذه الام والشروط التي ترف بها الثلث. ثم انتقل إلى بيان ميراث الإخوة لأم حينما قال وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستوره يعني إذا كان وجد اثنين أو اثنتين اثنين من الذكور أو اثنتين من الإناث أو مختلفين يعني ذكر وأمثى فأكثر فإن لهن ثمن قال بغير ميني أي بغير كذب بغير كذب المين هنا الكذب وهكذا إن كثوروا أو زادوا يعني كانوا أكثر من اثنين فأي لا يختلف لهم ثلث فما لهم فيه سواءه فما لهم فيما سواه زاد هنا الزاد والطعام في السفر والمراد هنا انهم لا يستحقون الزياده على الثلث يعني اتبين يبين انهم لا يستحقون الزيادة على الثلث ثم قال ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور يعني لما قال فهم شركاء ولفظ الشراكه يفيد المساواه قال وإن, رجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخن أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا رجالا ونساء فهم شركاء فإن كانوا, أكثر من فإن كانوا رجال ونساء فهم شركاء في الثلث هنا العلماء أجمعوا على أن المقصود هنا له أخن وأخت أنهم الإخوة والأخوات لأم الإخوة والأخوات لأم هذا بإجمع فإذن في هذه الحالة الإخوة والأخوات إذا كانوا أكثر من إثنين فما فوق فإنهم يرثون الثلث ويتقاسمونه بينهم بالسوية ذكورا كانوا إناثا ويستوي الإناث والذكور فيما فيه كما قد أوضح المسطور المسطور هنا القرآن لأنه كما قلنا ظاهر التشريك التسوية في القسمة نعم ثم قال ما زال عندنا وقت أربعة ساعة أين أربع مليح عندنا باب من يرث السدس باب من يرث السدس قال والسدس فرض سبعة من العدد حصرهم سبعة أشخاص أب وأم ثم بنت ابن ثم بنت ابن وجد إذن أب وأم بنت ابن وجد والأخت بنت الأبي ثم الجد يعني الأخت لأب والجدة وولد الأم تمام العدة أم نذكرني في البيت قال والسدس فرض سبعة من العدد اب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة بعد ما عددهم وذكرهم بدأ يبين الشروط التي يستحقون بها هذا الفرض. فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد الأب مع الولد هنا يقصد ولد الإبن والبنت لكن يختلف الأمر إذا كان معه ابن فإنه لا يرث إلا بالفرد وله السدرس فقط لكن إذا كانت معه بنت فإنه ينث بالسدس زائد الباقي لهو عصب قال فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد الأم دائما مع وجود الولد ابن أو بنت فإنها ترث السدس الأم ترث السدس بتنزيل الصمد أي بما أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن وهكذا أي إجماعا وهكذا مع ولد الإبن الذي ما زال يقف إثره ويحتاج يعني كذلك الأب مع ولد الإبن يعني مع ابن ابن أو بنت إبن له أحكام نفس الأحكام مع وجود الإبن أو البنت فلو فرضنا أن هلك هلك وترك أب ابن ابن فإن الأب يريد في السبس وابن الإبن يأخذ الباقي ولو فرضنا أنه هلك وترك أبا وبنت ابن فإن الأب يأخذ السدس زائد عصبة والبنت ابن تأخذ النصف فتكون المسألة من ستة البنت ابن لها ثلاثة والأب له واحد ويبقى اثنان فيأخذهم الأب قال وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره أي ما زال يقف إثر الولد ما ابن الابن يتبع الابن إلا أنه يخالف في أحكام كما ذكرنا ويحتدي وهو لها أيضا مع الاثنين يعني وهو لها أي للأم وهو لها أي للأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين يعني أنه إذا هلك هلك وترك أما وإخوة عدد اثنين فإن الأم تارث السدس مع وجود العدد من الإخوة وهو لها أي سدس للأم أيضا مع الاثنين من إخوة ميتي فقس هذين أي فقس على الاثنين ما زاد وأولى يعني هنا قياس الأولى إذا كان مع الاثنين تأخذ السدس فمع ثلاثة وأربعة وخمسة فأولى أنها تأخذ السدس قال فقس هذين بعدما ذكر الأب والأم والشروط التي يريثون بها السدس متى يريث الأب السدس يريث مع وجود الفرع الوارث متى تريث الأم السدس مع وجود الفرع الوارث ومع وجود عدد من الإخوة واضح الآن انتقل إلى الجد قال والجد مثل الأبي عند فقده الجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده يعني هنا إذا الجد مثل الأب إلا في حالات يختلف فيها الجد مع الأب سنذكر ان شاء الله لو احنا قلنا إذا هلك, هلك وترك أب وابن فإن الأبي للسدوس والابنية الباقي كذلك لو ترك جدا وابنا فإن الجد السدس السدوس والابنية الباقي وقلنا أنه إذا هلك وترك جدا وبنتا فإن الجد أب ترك أبا وبنتا فإن البنت تأخذ النس والأب يأخذ سدوس زيذ الباقي كذلك لو ترك بنتا وجدا فإن البنت تأخذ النصف والجد يأخذ سدزائد باقي قال والجد مثل الأبي عند فقده عند فقد الأب لأن الأب يحجب الجد عن الميران في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو, وهو أسوة يعني كان كان الإخوة والأب في القرب متساويين أو أبوان معهما زوج وورث فالأم للثلث مع الجد ترث يعني بدأ يذكر الخلاف الموجود بين الجد والأب قال هو مثله لكن ذكر أنه يختلف الجد مع الأب عند وجود الإخوة لأن الأب يحجب الإخوة والجد له مع الإخوة أحوال على مذهب الناظم لهو شافعي وكذلك عند المالكية وكذلك عند الحنابلة إلا أن الحنفية يقولون بأن الجد كالأب يحجب الإخوة ويختلف أيضا الجد مع الأب في مسألتين العمريتين قلنا أن في مسألة العمريتين أن الأم ترث الثلث الباقي زوج وأبوان فإن الأم ثلث الباقي أو زوجة وأبوان فإن الأم ترث ثلث الباقي ولكن الجد إذا ترك زوج وجد وأم فإن الأم ترث ثلثها كاملا هنا تختلف الجد مع. الأب. فإن الأم مع الجد لا ترث الثلث الباقي وإنما ترث الثلث كاملا فيما يسألت الجد مع الإخوة أي هذا لكن لكننا لابد أن ندرس هذا الأمر هو هذا والراجح الذي رجحه الشيخ سامتيمي رحمه الله عليه الأئمة المعاصمة من باز وعثيمين نعم لكن الأئمة والمعمول به حتى في القاونة إلى غدك أن الأب الجد له أحوال مع الإخوة وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي نفس الشيء مسألة زوج وأبوان أو زوجة وأبوان قلنا أن الأم في هذه الحالة ترث الثلث كاملا وحكمه وحكمهم سيأتي أي حكم الجد مع حكم الإخوة سيأتي وعد بأنه سيأتي ولذلك جعل له باب إن شاء الله سنعرفه بإذن الله رب العالمين لأنه قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة اذ وعدنا شايف؟ هذا البيت رقم 101 لما قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا لأنه قال وحكمه وحكمهم سيأتي وعد أنه سيتكلم عنه وبدأ يحكي في ذلك البيت قال مكمل البيان في الحالات ونتركه إلى وقت إن شاء الله إذن الأب متى يراث السدس عند عدم الفرع الوارذ الأم متى تراث السدس عند وجود الفرع الوارذ الأم متى ترث السدس عند وجود الفرع الوارذ وعند وجود عدم الإخوة والجد مثل الأب في هذه المسألة ولكن يختلف عنه في حالات أخرى ثم بعد ذلك بدأ يذكر قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا بنت الابن تأخذ السدس أيضا لكن متى قال إذا كانت مع البنت مثالا يحتدى إذا كانت معها بنت هلك هلك وترك بنتا وبنت ابن فإن البنت تأخذ النصف وبنت ابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. الثلثين وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي يعني الاخت لأب مع الأخت الشقيقة الأخت لأب ترس السدس إذا كانت معها أخت شقيقة طبعا هناك شروط ذكرناها سابقا تذكروها دائما مثلا في بنت الابن احنا ذكرنا اذا وجدت بنت معها صلبيه فانها ترث السدس لكن بشرط الا يكون معها معصب الا يكون معها حاجب الا يكون معها ذي الشروط التي سبق ذكرها سبق وان ذكرناها الا يكون معها معصب يعني ابن ابن يعصبها فتصير ترث بالتعصيب الا يكون معها حاجب كابن يحجبها شايف الا يكون معها مثلا الا يكون من بنت يعني لو جيت أكثر من بيت فإنه يأخذون الثلثين ويتسى محجوبة إذا ما يسى ولا شيء هلك هلك وترك بنت بنتين صلبيتين وترك بنت ابن فالبنتين الصلبيتين لهم الثلثان وبنت الابن ليس لها شيء لأن حظ البنات لهو الثلثين استكملناه خلاص اللهم إلا إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو أقل منها يعصبها نعم بعد ما بين بنت الإبن والأخت لأب بدأ يبين فرض الجدة فقال والسدس فرض جدة في النساب وحيدة كانت لأم أو أبي يعني الجدة أو الجدات فرضهن السدس سواء كانت أم الأم أو كانت أم الأب طبعا بشروط وهو فيما يخص جدة الأم بشرط واحد وهو عدم وجود الأم أما أم الأب فبشرطين اثنين الأول عدم وجود الأم والثاني عدم وجود الأب لأن الأب يحجب الجدة التي من جهته ولا يحجب الجدة التي من جهة الأم وطبعا في خلاف لكن هذا اللي ذكرنا وأما الأم فإنها تحجب الجدات من جميع الجهات والسدس فرض جدة في النسبة واحدة كانت لأم نعب Adobe قد نحن بالاضحة من أن تدلي إلى الميت بوارث يعني بأنства لا يكون بينها وبينها يعني ليش أنت أضراري أم ممكن تكون أم الأب ولكن أن تدلي إلى الميت بوارث لا تدلي إلى الميت بغير وارث فإن كان بينها وبين الميت يعني جد فاسد فإنها لا تعرف مثال، أم أب الأم فإنها لا تعرف لأن أب الأم جد فاسد فهي لا تعرف والسدس والسدس فرض جدة في النسب واحده كانت لام او ابي وولد الام ينال السدس والشرط في افراذه لا ينسى ان يكون منفردا طبعا والا يكون معهم من يحجبه والذي يحجب الاخ لام ها يحجبهم الفرع الوارث مطلقا الابن يحجب الاخ لام البنت تحجب الاخ لام ابن الابن يحجب الاخ لام بنت الابن تحجب الاخ لام الأب يحجب الأخ لأم والجد يحجب الأخ لأم أيضا ويحجبون هؤلاء يحجبون الأخ لأم إذن متى يرثون السدس أولا بشرط وجودي وهو الانفراد وثاني شرط عدمي وهو عدم الحاجب عدم الحاجب, عدم الحاجب الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث الذكر وأصل الوارث الذكر لأنها لأن الإخوة لأم هم الورث الوحيدون الذين يرثون مع من يدلون به لأنه كل من أدل إلى الميت بشيء فإنه لا يرث مع بشخص وإنه لا يرث مع كل من أدل إلى الميت بشخص فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص مثل إخوة لأب يدلون إلى الميت بالأب إذا وجد الأب لا يرثون معه إلا الإخوة لأم فإنهم يدلون إلى الميت بأمهم مع ذلك يرثون مع أمه يلي فنما عمين لو هلك هلك وترك أما وأخا لأم فإن الأم لها ثلث وأخ لأم لهم سدث لو هلك هلك وترك أما وأخوين لأم فإن الأم لها سدث والأخوين لأم لهم ثلث يعني شيء حجبوها أيضا عليكم السلام عليكم. حجبوها حجب نقصان عليكم السلامة والسدس فرض جدة في النسب وحيدة كانت لأم أو أبي وولد الام يلال السدس والشرط في افراذه لا ينسى وان تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وراثات فالسدس بينهن بالسويه اذا لا يعطى لكل جده سدس وانما مثل ما نقول وترك ام اب وام ام ام اب وام ام فهم من حيث الدرجه في من حيث القرب هم في قرب واحد فيعطى لهم سدس يقتسمه بينهن بالسويه وإن تكون قربة لأم حجبت أم أب بعدة وسدسا سلبت يعني إذا كانت التي من جهة الأم أقرب من التي من جهة الأب فإنها تحجب التي من نقول مثلا هلك هلك وترك أم أم وترك أم أبي الأب أم أبي الأب يعني يمات بابة هذا شخص عنده بابا عنده يمات وهذه هذه الجدة القريبة للأم أقرب من هذه هذه أبعد فالتي من جهة الأم تحجب التي من جهة الأب بخلاف لو كانت التي من جهة الأب أقرب من التي من جهة الأم فإن التي من جهة الأب لا تحجب التي من جهة الأم لماذا؟ إذا كان الأب الذي تدلي به لا يحجبها فكيف تحجبها ourselves؟ قلنا نحن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم ولكن يحجب الجدة التي من جهته والأم تحجب الجدات من كل الجهة قال وإن تكن قربة لأم حجبت أم, أم أب بعدة وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولاني في كتب أهل العلم منصوصاني إذن يشير الخلاف لا تسقط البعدة على الصحيح ثم صحح أن البعدة من جهة الأم لا تسقط بالقربة من جهة الأب واتفق الجل على التصحيح يعني صح هذا الأمر وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من المواريث يعني كل من ادلت بغير وارث يعني كجد فاسد كما قلنا يعني هذه أم ابي الأم فإن ابي الأم جد فاسد لانه ادلى الى الميت بانثى فهذا جد فاسد لا يرث فهذه أمه لا ترث لان أدلت إلى الميت بغير وارث ولذلك قال وكل من ادلت بغير وارث يعني كل جده ادت الميت بغير فما لها حظ في المواريث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي ونحن نقول حسبنا في هذه في هذا الوقت إن شاء الله كم يسأل <تصفيق> هذا هو نسأل الله أصحابه السلام المهم كم هذا البيت الأكيس يعني قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض إذن الفروض المقدرة ستة رأيناها النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس والثلث والثلث. راينا هذه كلها من يرث هذه الفروض بهذه الفروض وما هي الشروط هذه تحتاج إلى حفظ هذا هو الجانب الفقهي الموجود في باب الفرائض فاحفظ فكل حافظ امام اللهم علمنا ما فعلنا فعلمنا علمت الازهر من والحمد لله العظيم سبحانه لا احد يشهد لا اله الا الصفقتك بارك الله فيك